وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرة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 قَعَلَيْهَا الْقَوْمُ فَدَمّرناها تدميرا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا mana yang ingin segera, kita buatkan baginya apa yang dikehendaki orang yang ingin, lalu kita buatkan baginya neraka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 وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلَّا بالحق، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَصْرَى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 أو خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوساً ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريباً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 أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلاً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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْتَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا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 ذانك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديدا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 ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا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 فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرُضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُوَ وَنَزَلْنَاهُ تَزِيلَ قُلْ أَمْنُو بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُ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 sudah Allah Yang Maha